بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير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 126. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 127. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 128. فمن لم يستطع فإطعام ستين ذَلِكَ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 120. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد 117. وللكافرين عذاب مهين 118. يوم يبعثهم الله جميعا بِمَا عَمِلُوا بما اللَّهُ أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد 119.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 وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ وَسَادِسُهُمْ وَلَا آذَنَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ عَنِ النَّجْوَى وَثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَجْوَوْا فَتَبَيَّنُوا وَيُرْهِقَنَّكُمُ اللَّهُ حِمْلًا مِنَ الْخَيْبَةِ وَيَضْرِبْكُمْ عَلَىٰ وَجْهِكُمْ عَذَابًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يحيك بِهِ اللَّهُ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 فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 فَإِذْ لَم تَفعَلُ وَتَابَ اللهَّهُ عَلَكُم فَخِي مُ الصنَاتَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَأَط اللهَّ رَسُونَ وَلَّهُ غَبِيون بِمَا تََّلُون